فَتَنَدَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُفْضَرُونَ فَتَنَدَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُفْقَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَفْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَفْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ياسين سلام على ياسين ان تزارك نجدي محسنين ان تزارك نجدي محسنين انه من عبادنا المؤمنين انه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُفْسِدِينَ إِذْنỆ جِئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِذْنỆ جِئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَادًا فِي الْغَابِرِينَ إِلَّا عَادًا مَدَنَّضْنَا الْآخَرِينَ كُنَّ دَنَّضْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُدُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمْسُؤُونَ عَلَيْهِمْ مُسْتَقِرِّينَ وَبِاللَّيْلِ وَبِالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تعكرون ان يونس من المفسلين ان يونس من المفسلين ارق الى الفرس مشعون ارق الى الفرس مشعون تساهم فكان من المدحضين الْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ الْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ أَلَا لَئِنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ أَلَا لَئِنْ كَانَ مِنَ ان الذي في فنه ليوما غابون فنبدناه ذي العراء وهو سخيم انبدناه عون ما هو تقيم وانبتنا عليه شدره من يقطين يا <تصفيق> قوم اؤسلناه الى مئات الف او يزيدون اؤسلناه الى مئات الف او يزيدون حين امن أَتَسْفِهِمْ أَلَّ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَتَسْفِهِمْ أَلَّ رَبُّكَ رِجَالٌ وَلَهُنَّ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ تَائِنَةً وَهُمْ شَاهِدُونَ أم خلقنا الا انهم من افكهم لا يقولون الا انهم من افكهم لا يقولون من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون من افكهم لا يقولون ولد الله وملك كان البنات على البنين البنات على البنين